فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لكم 122. والله غفور رحيم 123. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن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 او بني اخواتهن او نساء ان او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب نبي ارجله ان ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 ت يِيَهُم اللهَّهُ مِ فَضْل وََّ بِينَ بتَغونَكِتَابَ مَِّا مَلَكَت أَمَكُم فَكاتِبُهُم إن عَِتُم فِيهِم خَيرَ وَآتُ مِم مالِ اللهِ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 من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا أربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ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 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاق بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى ذا اذا جاءه لم يجده شيئا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَامًا فَتَرَى الْوَدْخَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يشاء 1. يكاد سنا برقه يذهب يُقَلِّبُ اللَّهُ يقلب الله الليل والنهار ذَلِكَ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4. والله خلق كل دابة مما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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْنَعُهُمْ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 وَمَا على الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم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 ليس عَلَكُم جُنااح أَن تَأكلُل جميعًا أَ أشْتاتَ فَذاَا دَخَلْلتُم بُيوتَ فَسَلِّم على فُوسِكُم تحيَةً مِن عِند اللههِ مُباركَةَم طيبَ